من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين اليك يا رب رفعت نفسي الهي عليك توكلت فلا تخزني الى الاباد ولا تضحك بي اعدائي ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا قل يا اللهم تراف علينا وارحمنا وجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارمت البشير بركاته علينا أمين وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراض قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهريك فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحدون فإنا كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لانه لا بد ان تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه وتكون مجاعات واوباء وزلازل في اماكننا ولكن هذه كلها مبتدا الاوجاع حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل وحين وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم انبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الإسم تبرد محبة الكثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى آه آه آه آه آه آه آه فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمه في المكان المقدس ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهوديه إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل لياخذا من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع الى ورائه ليأخذ ثيابه وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت لأنه يكون حينئذ ذيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسدون ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام حينئذ إن قال لكم أحد هو زى المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم فان قالوا لكم ها هو في البريه فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا لانه كما ان البرق يخرج من المشارب ويظهر الى المغارب هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه حيثما تكون الجثه فهناك تجتمع النصوص اور وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامه ابن الانسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الإنسان اتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسلوا ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الاربع الرياح من أقصاء السماوات الى اقصائها فمن شجرة التين يتعلم المسال متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها؟ تعلمون أن الصيف قريبون هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول والمجد لله دائما